جننت قلب بهوايك نظمى حنل سوال جننت قلب بهوايك نظمى حنل سوال جننت قلب بهوايك نظمى حنل حوسبنتي يا علي يا علي يا علي عنكش ما يبعدوني اترك الدنيا وجي قلبي يا عنكش ما يبعدوني اترك الدنيا وجيك يا اللي بنفسه محلى بابك انسى روحي ويعتني يا علي شلون اعتني وشتك واشتك الحدر عليك يا علي شلون اعتني وشتك واشتك الحدر عليك ارسم بماء دموع صورتك فوق ظلوع ارسم بماء دموع صورتك فوق الغلوع عاشق وراض مصيره روحي ما حب بلك عاشق وراض مصيره روحي ما حب بلك يا علي يا علي يا علي جننت دمض هواءك يا جننت دمض هواءك جننت دمض هواءك ايه انا بجد علي, ya علي. <تصفيق> <تصفيق> حانه عيون المنون لو قصد حضرت حبيبه اسكت لسان الكلام يو قبل لسان بضريحه وخلاص يصير السلام هذا قلب العدى شاقه من كثر حمل الغرام هذا قلب العدى شاقه من كثر حمل الغرام انت يا اجمل حبيب جرح لو شافك يطيب انت يا جمر حبيب جرح لو شافك يطيب حترك يجنن عبيره روح يا حذر فداك حترك يجنن عبيره روح يا حذر فداك يا علي يا علي يا علي جنن تخرب الهواء يا, يا محل الجوال kannanit doko bahawa nizam haba alsuwan ya gana bitt lewa ghare amso ya gana bitt lewa ghare amso ya ya ya ya ayuni yajran بيد خيط الجفون يا علب بابك عيوني مو دمع يجري عيون لو دمعت هالجفوني بيد خيط هالجفون يا عمر لا ما اريده عمر لعيونك يهون عمر شق سنين واحرق اوراق البنون عمريش الكسري نبيتك راح ارق الظنون جنن حبك بكدور لو حبك بكدور لو ده نبقى الذنوب متهم حاكم ضميره قرر عقاب دفاعه اتهم حاكم رمينه ضرر اعدام قفاي يا علي يا علي يا علي تدرب هواي خلصوا ما حنل سوار لما نلض هواي انظما عنل سوار يا قلب له هواي ام سفر بيه هواي عقبالتنا وبارك امس بنتي وبارك يا علي يا علي يا علي, <تصفيق> <يا> علي <تصفيق> دل الجروح العشاقه وانت حبك سلسبيل يا عبير الجنه رك ما نبط قلبي الخاين دل الجروح العشاقه وانت حبك سلسبيل يا عبير الجنه رك مانو بض قلب الخليل عتيل ست جد غرامك ولا سير وما اني طالب مراد بضري حق عاشق وعندك دفي طالب مراد بضري حق عاشق وعندك دفي عين لبست لك سواد قعدت بباب المراد عين لبست لك سواد يا دباب المراد عين الصقر لك اسيره نجمه مزيونه بالسماء عين صارت لك اسيره نجمه مزيونه بالسماء يا علي يا علي يا علي بدنا نضرب هوايت نظم ايخراج والهندسه الصوتيه ميثم الساعدي وهسين الطلباوي <تصفيق> اداء الرادود الحسيني <تصفيق> احمد السعدي <تصفيق> الكلمات لي شاير الحسيني <تصفيق> ابو محمد الحمداوي <تصفيق> التوزيع <تصفيق> علي فاضل جننت قلب بهاي نبضها حمن الثوالي قلب قلب جننت نظما عن نسوان لما نضل بالهواء نظما عن نسوان يا قلبك لهو غاير عم صبن بيه هواك يا قلبك لهو غاير عم صبن بيه هواك علي يا علي يا علي